حديثنا عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى وقصد القاضي عياد رحمه الله تعالى بهذا الباب وبهذه الفصول التي عقدها داخل هذا الباب هو التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شمائله أي نعرف النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من شمائله فإن هذه الشمائل تدل على أن هذا مصطفى من عند الله ان هذا مختار من عند الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك شمائله وقد سبق أن ذكرنا في بعض الدروس السابقة قصة بسفيان مع هرقل لما أسأله عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لا يكذب وأنه لا يخون وأنه لا يغدير وأنه يعني فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخصال الحميدة والشمائل المحمدية فقال له لئن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدميه هاتين يعني استدل هرقل بخصال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله على أنه فعلا رسول الله هذا قصد هذا قصد الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى ولذلك كان تأليفه يعني فريدا من نوعه ناس كتبوا في الشمائل وكتبوا في السير ولكن أسلوب السير يعني كان معينا وأسلوب الشمائل كذلك كان معينا ولكنه مزج بين الاثنين مزج بين الاثنين بمعنى أنه ينتقي من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقف التي تناسب مع ذلك الخلق الذي يتحدث عنه فنحن نتحدث عن خلق الشفقة ورحمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشفق على أمته رحيم بها إذن هنا شمائل ثم أتى بأمثلة من حياة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف أطوارها إن أتى بأمثلة تدل على هذه الشفقة وتدل على هذا الخلق من خلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن ذكرنا مثلا لولا لأنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم الخير الذي هو الاستياك والسواك مطهرات للفم ومرضات للرب ولكن في الوقت نفسه لا يريد أن يشق عليهم أي لا يريد أن يفرض عليهم شيئاً يعني يمارسنا عند كل وضوء وعند كل صلاة يعني في الصباح والمساء معنى هذا الترغيب معنى الحديث الترغيب في استعمال السواك من دون فرض من دون أن يكون فرضا فكلمة لولا لا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة دليل على أن السواك فيه خير كثير من ذلك مثلا شفقته صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تسمع ولدها وهو يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيتجوز في الصلاة يعني مخافة أن يشق على أمي على أم الطفل ومنها كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كذبته قريش وكذبته القبائل المحيطة بمكه فكذبه بن عبد يعني اهل الطائف سادة الثقيف فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مهموما محزونا صلى الله عليه, عليه وسلم حتى بلا قرن المنازل مكان قرن منازل لم يستفق لو في قرن منازل يعني صلى الله عليه وسلم مذهولا ومهموما ومغموما بهذا الرد الصعب بهذا الرد الذي لم يستسقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له أهلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بخلق حسن فكيف عامله بخلق سيء ولهذا كان هذا اليوم أشد على الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم أحد الذي قسرت فيه ربايته وسجد فيه وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها كذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إسمعه إن لحد لاحظ مثلا قد عياض رحمه الله تعالى يتكلم عن الشفقه والرحمه فجاء بهذا الحديث بهذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يختار ايسر الامور لماذا يختار أيسر الأمور أي شفقة بامته ورحمه ورحمة بها طبعا الامور هناك الاشد وهناك الايسر او الاسهل وهناك ما دون ذلك ما دون ذلك وهو ما كان اثما والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر إثما كان أبعد الناس أبعد الناس منه إذن في حالة الاختيار أنت مخير بين أمر صعب وبين أمر سهل ماذا تختار الأمر السهل، الأمر الإسر النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأمر الإسر لماذا رحمة بأمته وهذا النهج إذا عرفته من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ لا تقول كما يقول البعض أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على ابن إبي أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في تحكيم أسراب Arbeits هذه ها؟ العبارات التي لا ثليقاً يقولها يعني متقافون ومتفقهون أو, أو صاحب علم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا ننسب للرسول صلى الله عليه وسلم الخطأ لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم يقول العلماء معصوم ابتداء ومعصوم انتهاء معصوم ابتداء فهو صلى الله عليه وسلم مشرع ومعصوم انتهاء اذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واختار امرا مباحا مش امرا غير مباح واختار امرا مباحا فإن الله سبحانه وتعالى اذا اراد غير ذلك يعني يقوم هذا الأمر ويصححه له صلى الله عليه وعلى وسلم اختار امرا مباحا يعني مش خطأ اذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لفداء مش معنى هذا أنه اخطا خير فيما من بعد وَإِما يعني بأمر من القرآن خير بِذَلِمِ إِمَّا من القرآن الكريم ما الذي تظن أنه سيختاره صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما يخير بين الفداء وبين أن يسخن في الأرض أن يقتل الأسرة واحداً تلو الآخر طبعاً سيختاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفداء أي ما هو الأيسر والأفيد وأيصر بنسبة للمشركين لعل الله سبحانه وتعالى أن يرد بهم وأن يعني يتوب عليهم والأثيد للمؤمنين حيث يأخذون منهم الفداء وينتفعون به وهم في حاجة وفي أمس الحاجة إلى هذا هذا المال الذي سأخذونه في مقابل إطلاق صراحة هؤلاء الناس إذن هذا هو المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وخلقه الله عز وجل عليه الله سبحانه وتعالى وإخسر له هذا هذا هذا النهج خيّر بين أن يستغفر ابن أبي ولا يستغفر فاختار النبي صلى ماذا؟ أن لا يستغفر إذن النبي صلى لم يكن مشفقاً لم يكن رحيماً اختار الاستغفار وقال ولو علمت أنه إذا إن زدت على السبعين نغفر الله لزعت أنت استغفر لهم سبعين مرة استغفر لهم أولاد استغفر إن استغفر لهم سبعين مرة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 وعلى فهم موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور في قسمة الغنائم في الأخذ بيدي الضال في الأخذ بيدي المحتاج في الاستجابة للعبد والأمتي والقريب والصغير والكبير في بشاشته صلى الله عليه وسلم في وجه الاعداء في يعني كل مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم ما تختار لهذا الميزان ما خير بين أمرين إلا اختاره أي سرهما ما لم يكن ما لم يكن اسمع. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعيدة مخافة السآمة علينا أيضا مما على شفاقه صلى الله عليه وسلم أنه يتخول أصحابه بالموعيدة مخافة السآمة عليهم يعني حتى لا يسأموا يعني حتى لا يملوا ومن مسعود حدث بهذا الحديث في في الكوفة لما وعت إلى هناك من أجل أن يفقه الناس في دين الله عز وجل كان بن مسعود كما تعرفون من أوائل من أسلم ومن أوائل من جهر بالقرآن في مكة ومن أوائل من حفظ القرآن الكريم فاختير ليكون داعية في, في, في العراق اختير سعد بن أبي وقص ليكون قائدا واختير عبد الله بن مسعود ليكون عالما مربيا ومعلما فلما حدث الناس وسمعوا الى كلامه وحلو وحلاوه كلامه وطلاوه كلامه رضي الله تعالى عنه وارضى قالوا له وددنا لو حدثتنا كل يومين وددنا لو حدثتنا كل يوم يعني هم فيهم الشغف الشغف الكبير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديث ابن مسعود في جميع المجالات لان ابن مسعود عندما يتحدث عن الحديث او يتحدث عن الفقه او يتحدث عن السيره كان كلامه كله مفيدا. عندما يتحدث مثلاً عن وقع له هو والرسول صلى الله عليه وسلم في بداية أمره وفي بداية إسلامه ما وقع المسلمين في بدر وهو بين أظهرين ما وقع المسلمين في كيت وكيت إن العلماء يعلمون الناس السيرة كما يعلمونهم الصورة من القران الكريم باعتبار السيرة هي تجسيد للقرآن الكريم باعتبار السيرة هي تطبيق العملي للقرآن للقآن الكريم فكان يحدثهم مرة هكذا ومرة هكذا فود الناس لو حدثهم كل يوم لجمال وحسن وحلاوة وطروة ما يستمعون فقال لهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا يعني فحدثهم بأن هذا النهج ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في الدنيا أحلى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ومع ذلك يتخول الصحابة بالموعدة حتى لا يختير عليهم حتى لا لا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة ركبت بعيرا وفيه صعوبة يعني هذا البعير لا يريد أن يمشي ولا أن أن يستقيم يعني يمشي عن اليمين وعن في فيه نفور قالت فجعلت فجعلت تردده يعني ترده من هنا وترده من هنا يعني و تتعب ذلك الجمل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق عليك بالرفق يعني اهتم على الحيوانات يعني فهاد فالسعه باش عليك بالرفق مازال ما, ما كاينات المنظمات العالميه لحقوق الحيوان مازال ما, ما كاينه على حق الحيوان وانما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليك بالرفق منذ زمان منذ يعني 14 القرن وزيادة إذن هذا ما ذكره القاضي عياد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشفقة والرحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه أمته بل تجاه الحيوانات بل تجاه الكائنات كلها لانه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حقيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والعالمين هم العقلاء وغير العقلاء يعني ما في الحياة وما هو جماد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للجميع كما أشرنا من قبل ثم ياتي الفصل عشر في وفائه صلى الله عليه وسلم وحسن عهده وصلة رحيم النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عهدا والنبي صلى الله عليه وسلم أوصل الناس رحيما يعني خلق القاضي رحمه الله واما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحيم فحدثنا القاضي ابو عامر محمد بن اسماعيل بقراءه عليه قال حدثنا ابو بكر محمد بن محمد حدثنا ابو اسحاق الحبال حدثنا ابو محمد بن النحاس ابو محمد بن النحاس حدثنا ابن الاعرابي حدثنا ابو داود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن سنان حدثنا ابراهيم بن طهمان عن بوديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن الشقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت, وبقيت له بقية فوعدته أناتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإداه وفي مكانه فقال يا فتن لقد شققت علي أنا هنا منذ ثلاث ثلاث أنتظرك يعني الحديث خرجه أبو داود في, في سننه ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث تبايع مع رجل تبايع معه يعني اشترى منه أو باع له فبقي له شيء هذا الرجل بقي له شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتيك به فذهب الرجل ونسي قال فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ثلاثة أيام ينتظره فلما, جاء وجده في فلما تذكروا جاء وجده في مكانه قل قد شققت على يافته أنا منذ ثلاث أن يعني منذ ثلاث أيام ينتظر الرسول ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ذلك الرجل يعني مخافة أن يأتي ولم ولم يجده كم تنتظرون أنتم ثلاث دقائق نصف ساعة ساعين الزمن أحيانا يضيق صدر الإنسان عندما ينتظر صاحبه قبل الموعد يعني إذا اتفقت معه على الساعة الرابعة نلتقي هنا وتأتي أنت مثلا بالساعة الرابعة قبل عشر دقائق فيضيق صدرك فما باله لم يأتي أو لم يحن الوقت بعد لم يحن الوقت بعد يعني ينبغي أن نتخلق بهذا الخلق خلق صدر والوفاء بالعهد فالرسول صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال اذهبوا بها إلى بيت فلانا فإنها كانت صديقة لخديجة إنها كانت تحب خديجة أيضا من وفاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن, وحسن, وحسن عهده من وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن عهده أنه يتعهد صديقات خديجة رضي الله تعالى خديجه ماتت ودخلت في ربها سبحانه وتعالى ولكن لها صديقات في, في مكة وهذه صديقات اسلم بعضهن وذهبنا الى المدينه فكان الانصار ياتون بالهدايا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فياقذاب بها فيقول اذهبوا بها الى بيت فلان انها كانت صديقه لخديجه وكانت تحب خديجه يعني وفاء لمن وفاء لخديجه رضي الله تعالى عنها وارضا اماتت خديجه منذ زمان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى لها حسن الوفاء وحسن العهد فقد وفت رضي الله تعالى عنها فأوفى لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدة خديجة تعرفون من هي خديجة هي من آوت وصدقت وآمنت وجهزت وكثير من الأمور لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها والترحم عليها حتى غارت منها السيدة عائشة وهي يعني ماتت وهي حية سيدة عائشة بجنب النبي صلى الله عليه وسلم هي تسمع وأنه يذكر خديجة يعني يكثر من من من ذكرها يعني غريب أن تغار المرأة عن امرأة ماتت منذ زمان ولم تكن معها في يوم من الأيام تحت عصمة رجل واحد لم تكن يوما من الأيام تحت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة ولكن هذه الغيرة غير دينية شيء غير التي تكون في النساء غير دينية أي تريد هي أيضا ان تتكر بالفضل قد ذكرت رضي الله تعالى عن السيدة عائشة وحملت كثيرا من العلم وكانت فقهة العلماء والعالمات رضي الله تعالى عنها وردها هذا ما يغيرها, يعني يغيرها ويجعل فيها غيرة أنها أن السيده خديجة تذكر بالخير كثيرا ويمدحها النبي صلى الله عليه وسلم ويصل صديقاتها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غيرت على مرأة ما غيرت على خديجة ما غيرت على مرأة ما غيرت على خديجة فما الأولى حرف نفي وما الثانية مصدرية أي ما غيرت على مرأة كغيرتي أو مثل غيرتي على على خديجة لأن يعني اللفظ بحل بحل ما غيرته على خديجه على امراه ما غيرته اي كما غيرته على على خديجه لما كنت اسمعه يذكرها سبب في هذه الغيره لما كنت اسمعه يذكرها يعني انها تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السيده خديجه ويثني عليها كثيرا وان كان لا يذبح الشاهه فيهديها الى خلائلها النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة ويقسمها على خلائل جمع خليلتين أي صديقة على صديقة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها اكرر هل تذكر في يوم من الأيام أن لامك مثلا صديقة اكرمتها هل تذكر أن لزوجتك صديقة وأكرمتها هل تذكر أن لعمتك صديقة وأكرمتها يعني ينبغي أن نفكر في هذا ينبغي أن نطرحا فيما بيننا من حسن العهد إذا ماتت امك مثلاً أو ما تزال على قيد الحياة وكانت لها صديقة أنك إذا أكرمت أمك تكرم معها صديقتها فهذه, فهذه صدقه فيها الإكرام إلى, إلى الإثنتين معا فعندما تحس أمك أنك أكرمت صديقتها بسببها هي يعني يكبر ذلك الإكرام في نفسها يكبر ذلك الإكرام في نفسها وتزداد محبتها لك أمك تزداد محبتها لك بسبب إكرام صديقتها إذا ماتت فالأمر أمر آخر أن تلك الصدقة تصير أمك وتنتفع بها صديقتها هي صدقة على أمك ومنفعة لصديقتها يدبح بس هذا الله عليه وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يمكت الشهر والشهرين ولا توقد النار في بيته قيل ما تقتلتون قال الأسودان التمر والماء أما إذا ذبح فإن الدبحة سيذهب إلى, إلى مكان آخر فإن الدبحة ستذهب الدبح إلى صديقات خديجة والمحتاجين والفقراء والمساكين النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم دبح ف يعني فبدأ يصدق بها حتى ما بقي منها إلا كتيف فسأل عائشة رضي الله تعالى قال كم بقي من ذلك؟ من تلك الشات قالت لم يبق منها إلا الكثيف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بلقوا لي بقيت كلها إلا الكثيف بقيت كلها إلا الكثيف لأن ما تصدق به الإنسان يبقى وما أكله يفنى فالذي أكلته حد هنا حد الدنيا إذا بقيت كلها إلا الكثيف فتصدق بما تبقى لكي تبقى كلها لكي تكون كلها باقية مدخرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. واستأذنت عليه أختها فرتاح لها أخت سيدة خديجة. استأذنت على الرسول صلى الله عليه وسلم فرتاح لها معنى إرتحا. إنشرح لها صدره صلى الله عليه وسلم وفرح بقدومها. يعني من طبيعة الإنسان أنه إذا جاء إليه شخص وكان يحبها ويرتاح له. وإذا جاء إليه شخص آخر فإنه يعني ينقبض ويحاول أن يقضي له حاجته بالحين ليصرفه هذه طبيعة الإنسان والرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءته أخت خديجة رضي الله تعالى عنها يرتاح لها يعني أنه يفرح بقدومها ويقول لها مرحبا مرحبا ويكثر نفسه من قوله مرحبا ودخلت عليه, ودخلت عليه امرأة فهش لها هشة يعني فريحة لها ونشرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم لها وأحسن السؤال عنها فلما خرجت قال أحسن السؤال عنها معنى هي جت ممن أحسن السؤال عنها يعني سأل عن جميع جوانب حياتها كيف حالك كيف حال أولادي كيف حالك كيف حال قاربك يعني سأل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعليكم السلام ويسكت وإنما إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع أحوالها فلما خرجت قال إنها كانت تاتينا أيام خديجة. شوف إنها كانت تاتينا أيام خديجة. امرأة كانت كرجب اللي كانت عايش خديجة. فإكراما لخديجة يعني أفرح لها وأسأل عن حالها وأقضي لها حاجتها. وين حسن العهد من الإيمان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وين حسن العهد من الإيمان؟ حسن العهد لخديجة يعني إكرام خليلاتها ووصديقاتها. وصفه, وصفه بعضهم فقال كان يصل دوي رحمه من غير أن يترهم على من هو أفضل منهم كان صلى الله عليه وسلم يصل دوي رحمه يعني قاربه من غير أن يترهم على من هو أفضل منهم لأن قد يكون مثلا بعض الأشخاص في, في, في, في دوي الأرحام يعني قد يكون أقل شأن من بعض الأشخاص من, من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مثلا قد يكون واحد من قريب النبي صلى الله عليه وسلم طاعبه إسلامه أو لم يسلم بعد أو كان له موقف معين قد يكون أبو بكر خيرا من, من من هذا القريب للرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا ذلك القريب ولكن لا يؤثيره على القريب الديني القريب في الدين وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيجمع بين الحسنين فيجمع بين الإحسان إلى دوي الرحم وبين الإحسان إلى السابقين إلى الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحيمًا سابلها ببلالها. إن بني فلان ان آل بني فلان ليسوا لي بأولياء يعني ليسوا بأقاربهم المقربين هم بأداء ولكن لهم رحيم لهم نوع من من الرحيم سابلها ببلالها سابلها ببلالها لأن العرب كانوا معروفين. بالعناية بصلة الارحام حتى, حتى بالجهلية ولذلك كانوا حريصين أشد الحرص على حفظ الأنساب لأن حفظ الأنساب المراد منه أن يحفظ منه الإنسان ما يصل به رحمه يحفظوا من أنسابكم ما تصلون به ارحامكم فكان مثلا إنسان يكون في قبيلة ويعتبر قبيلة كاملة يعني من أخوالها بمجرد أن أمه كانت من تلك القبيلة فيحسن العهد إلى أولئك الناس كلهم باعتبارهم من ذوي الرحم قريبين أو بعادهم فيعتبر القبيلة الفلانية هم اخوالي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر, يعتبر أهل مصر أن مصر بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رحما بسبب ماذا؟ بسبب ماريا القبطية يعني بسبب حب واحد من المودات والرحم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببني ببني كنانة في في في مصر. وقل مثل ذلك في بني المصطلق لما تزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. قل مثل ذلك في هوازن لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سبيهم بسبب أنه السردع السردع منهم لماذا لم يستن النبي صلى الله عليه وسلم الأسرة التي استردع منها ثم يعني يعاتب الباقي أو يأسر الباقي أو يفعل به ما يشاء ولكنه صلى الله عليه وسلم شفع على بعضه في في البعض فاطلق سراح سبيهم جميعا بسبب هذه الصله يقول سابلها ببلالها يعني سابلها ببلالها أنا ما ينساش ولو مجردش البلال ولو شيء من من من الندى وقد صلى صلى الله عليه وسلم بامامه ابنتي ابنته زينب يحملها على عاتقه فإذا سجد وضعها وإذا قام وإذا قام حملها يعني من مراعاته صلى الله عليه وسلم للرحم ودوي الرحم أمامة ابنة ابنته وهي في الحقيقة ابن من؟ ابنه رجل آخر يعني كما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الابائدي هذه ابنته أبي العاص بن الربيع زوج السيدة زينب رضي الله عنها أنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يفرق في الصلة والرعاية والتربية بين أبنائه وأبنائي بناته، بل صلى الله عليه وسلم يعني تأخذه الشفقة الكبرى والرحمة العظمى في, أبنائه أبنائه يعني في ابنائي أبناء أبنائه بناته. الحسن وحسين مثلا وفي امامه وفي غيرهما النبي صلى الله عليه يخذهما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويثني عليهما ويقول لا يحبهما الا الا كذا ولا يعني يكرههما منافق كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني فيرغب صلى الله عليه وسلم في محبتهم اي في ذوي في محبه ال بيتي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال بعض المفسرين المراد بقوله تعالى قل أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من شيئا واحدا وهو أن حسين العهد في ماذا في دول القربى في أقاربه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم والمطرب وعن أبي هذا وفد وفد للنجاشي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه وفد من من الحبشة جاء إلى النبي سالما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم، مع أن هناك من يقوم بهذه بهذه الخدمة وهذا وهذا العمل، فقيل له يا رسول الله نكفيك، يعني نكفيك مؤونة هذه الخدمة، نحن سنقوم بخدمة هؤلاء الضيوف وهؤلاء الوفد، فقال صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. <تصفيق> وإني أحب ان أكاثئهم ما الذي يقصد بأصحابنا المهاجرين إلى الحبشة الناس الذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم النجاشي ومن معه أكرمه النجاشي يعني هو المسؤول على اكرامهم وتابعه قومه في ذلك يعني اكراما لملكهم وسلطانهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالجميل للجميع يعترف بالجميل للجميع للنجاش فصلى عليه لما مات ولقومه لما جاءوا إليه أحسن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أدتهم أحسن, أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إكرمهم لماذا؟ لأنهم كانوا لأصحابه مكرمين يعني لو أرسلت مثلا شخص إلى مكان معين فاستقبله الناس يعني احتراما لك أنت فما الذي ستفعله بشخصين يرسلونه إليك ها؟ فهل ستذكر له هذا الاكرام وهذا الإحسان؟ نعم تذكروا له هذا الإكرام أخذ أحسنتم وأفعلتهم وأديتهم الواجب دائما يذكر بأنه كان معترفا بالجميل تذكر طرف الآخر بأنك تعترف له بالجميل وبالإحسان الذي كان من تلقائه من، من أما إذا أحسن إليك ولم تذكره بهذا الإحسان ونسيته هذا نوع من التنكر ونوع من عدم الاعتراف ولما جاء بأخته من الرضاع الشيماء في سبايا هوازين وتعرفت له بسط لها صلى الله عليه وسلم رداءه وقال لها ان احببتي أقمت عندي مكرمة محببة أو متعتك ورجعت إلى قومك فاختارت قومها فمتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت يعني الشاهد أنه لم ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة كما أشرنا ولها بل ولهذه القبلة لم ينس لها فضلها وأن النبي صلى الله عليه وسلم استردع منهم وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلان شكون هو أبو الطفيل آخر السحابة موتا يعني على الراجح الشعب عزيزي نقول على الجزم ولكن عليش على الراجح لأنه مات ميوستاه جريا أو قريبا من ذلك أخير من توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت مرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه قالوا أمه التي أرضعته جاءت إليه امراه النبي صلى الله عليه وسلم نزع رداءه وبسطه في الارض وجلست عليه هذه هذه المراه يعني أي توضع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم سلم و هذا من الرسول صلى الله عليه و سلم السؤال ينبغي ان نقرا هذه الامور ب هذه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوقت الذي جاءت هذه في هذه المراه يعني في المراه و في إن آخر صحابة من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم رأى امرأة دنس من الرسول صلى الله عليه وسلم فبسط لها ردها وجلست وجلست عليه في أوج عز الإسلام وعز المسلمين تواضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسن وفاة هذه المرأة فسأل الطفيل من هذه قالوا له هي أمه التي أرذعته قيل حليمه السعدية وقيل ثويب قيل حليم السعدية وقيل ثويب و الراجح أنها حليمة السعدي. حليم السعدية لأن هي التي ماتت في المدينة هي التي هاجرت وماتت في المدينة وما يزال قبرها معروفاً مشهورا هناك أما ثويب فقد ماتت في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يرسل لها بالهدايا وبالتياب وبالإكرام وبالإحسان حتى, حتى ماتت رضي الله عنه الجميع وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة أبوه إيش أبوه من الرضاعة هو زوج زوج حليمة السعدية أبو كبشة فوضع له بعض به فقعد عليه فوضع له أيضا توب فجلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شقه به من جانب الآخر فجلست عليه يعني بسط لهما مع أن صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس فجلس عليه أبوه وأمه من, من الردعة ثم أقبل أخوه من الردعة فقام صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه قام وأجلسه بين يديه أكرمهم يعني أكرم المجموعة الجماعة أكرمهم أبو't صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يبعث إلى تويبة هي مولات أبي لهب واعتقها أبو لهب لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها بشرته بشرته بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يظن أن ذاك أن الرسول سلم سيكون نبيا ولذلك اعتقها اعتقدها فرحا بابن أخيه عبد الله فلما اعتقها يعني صارت إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت من مرضعاته فكانت من مرضيعاته رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لها بصلة يبعث لها بكسوتين وصلة فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها. قاربتها يبقى في قاربة تويبة هناك في مكة فقيل له لا أحد فقيل النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد وفي حديث خديجة رضي الله تعالى عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أبشير فوالله لا يحزنك الله أبداً إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. انظر القاضي يا رحمه الله كيف يطرز يعني تأليفه هذا وكيف يعني يجمع شتاته ويرد عجوزه على صدره فبدأ بخديجة رضي الله تعالى عنها وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ثم ذكر في نهاية الكلام ذكر كلام خديجة في الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن العهد والوفاء وصلة الرحم يعني ما قالته خديجة رضي الله تعالى عنها كان شيئا معروفا لدى الناس بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك ختم به قضي عيض رحمه الله تعالى هذا الفصل فقال قد قالت له خديجة أبشير متى قالت أبشير لما نزل عليه الوحي أول يوم وهو في غار حراء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده أو ترجف بوادره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لخديجة كان الأمر كذا وكذا وكذا فأخبرها الخبر فقالت له أبشير كلا والله لا يخزيك الله ابدا إنك تحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق يعني هنا نتعلم من السيدة خديجة فقها عظيمة وهو أن الإنسان الذي يكون على الشمائل المحمودة لا يخزيه الله سبحانه وتعالى الذي يكون على الصدق والوفاء وحسن العهد وصله الرحم ويستميت في ذلك أقول ويستميت لأن بعض الناس يقطع صلة الرحم بمجرد كلمة يسمعها من من, من قربائه وارحامه يسمع منهم كلمة فاذا به يقطع الرحم ليس هذا هو اداء الرحم صله الرحم ان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك وان تعفو عمن ظلمك هذه هي الرحم ليس الواصل بالمكافئ يعني الذي يجازي الصله بالصله وصلني فانا اصله قطعني فانا اقطعه لا وصلني فانا اصله وقطعني فانا اصله يعني استمرار في إيش؟ الاستمرار في الصله هنا نتعلم من سيدة خذية رضي الله تعالى عنها أن هذه الخصال معروفة في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعتها قبل أن يكون نبيا فهو مشمول بهذه الشمائل درس واحد تعلمون أيها السيد خذية رضي الله تعالى ثانيا أن الناس في الجاهلية يعرفون الفضائل ويعرفون الشيم والمكارم يعرفون الحق من الباطل ولذلك فمن علم خديجه رضي الله تعالى عنها أن هذه الخصال يعني خصال محمودة ثالثا أن خديجة رضي الله تعالى أنها كانت فقهة مجرد أن اتصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت فقهة فعرفت بين الحق والباطل فثبتت النبي صلى الله عليه وعلى آله آله وسلم أنا بعض بعد المستشرقين وأدناب المستشرقين الذين يعني يحاولون تسلق يعني سلمة ومعالية ومدارج سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا كان نبيا فلماذا ثبتتهم راه يعني اذا كان نبيا يوحى اليه جبريل وعرف من نفسه الصدق وكذا فلماذا ثبتته امراه يدخل هذا في ماذا يدخل هذا في اعجاز بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ان شهد له بذلك الناس الذين هم من المحيطين به شهدوا له بالصدق شهدوا له بالصدق فكان مساءا معروفا بالصدق والامانه قبل ان يبعث فلما بعثت اضيف إلى هذين الركنين ركن ثالث تش... ماذا؟ ما هو؟ التبليغ فإذا اجتمع ثلاثه ما الذي اجتمع عندك؟ ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الصدق والتبليغ والأمانة فهو معروف بالصدق والأمانة بقي ماذا؟ بقي التبليغ بقي التبليغ رابعا أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تستشف هذا اليوم وتنتظره كانت تبحث عن هذا اليوم ما كانت رغبتها رضي الله تعالى عنها في الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بحثا عن هذا اليوم إلا بحثا عن هذا اليوم الذي كان فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن, شأن عظيم فلما سمعت بخبر الوحي بادرت وصدقت ولم تكن لها كبوة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أبشر قول الله لا يخزيك الله أبدا وفي رواية لا يحزنوك الله لا يحزنك الله أبدا إنك لا تصل الرحم فعرفنا أن صلاة الرحيم من أسس ولا كأيز الإسلام إذا كانت أركان الإسلام هي الشهادتان والإقامة الصلاة ويتاؤز الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فإن أسسه ولا كائزه التي تسبق تسبق الأركان هي ماذا هي الصدق والأمانة والعفاف وصيلة وصلة الرحيم ولذلك قرر الله عز وجل بين صلة الرحيم وبين الإيمان بالله عز وجل أو بين قطع الرحيم والإشراك بالله عز وجل والإفساد في الأرض فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحمكم اتقوا الله الذي تسألون به وتقول الله الذي تسالون به ولا في الإيمان في الإنكار فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم وجمع بين الأمرين معا إذن تصل الرحيم وتحملوا الكلة هو هو يسقل على الناس ويسقل على النفوس ويصعب عليهم ربما يكون فيه, يكون فيه تكلفة المادية النسان إن يكلف ماديا ربما يكلف من جهة ماء وجهه أنه يصلح بين أو يصلح بين فلان وفلان وفلان في لحداث البين ايضا ما يسقل على الناس أن أن يقول لك شخص مثلا يا فلان الله بخير ان تعالى لتصلح بيني وبين وبين فلان يصعب لأنك ربما تقول ما لا أدري كيف سيكون رد هذا هذا الشخص والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في هذا الرد وإنما يصلح ذات البين ولما جاء الارشي الارشي العربي باع شيئا مال أبي جهلين فطلب منه دينه وماله فأب عليه فلما جاء قال لقريش انصفوني من ابي الحكم قالوا لو لا ينسفك من هذا الرجل الا محمد يعني يعرفون العداوه التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وبين ابي جهل فارادوا ان يوقعوا بينهما ارادوا ان تكون الوقيعه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي جهل فلما وقف هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يصفه من ابي جهل النبي صلى الله عليه قال نعم اذا يحمل الكل حمل ما تقول قال نعم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذق عليه بابه فارتعد أبو جهلين وخرج وقال له الآن أعطيه حقه فاعطاه ماله وذهب لحال سبيله فاستنكرت قريش على أبي جهلين ذلك وقال له كيف كنت تقول كذا وكذا وكذا لا ترضخ النرع تفعل النبي به ولكن لما جاء وذق على الباب يعني أعطيته له المال يعني بسرعة قال ويلكم لولا لو معطيه المال لاختطفني فحلون كان على راسه فحل يعني يفغر او يفغر فاه يعني يفتح فمه يريد ان ينقد عليه لو لم اسرع لأ يعني لاخذني فلما اخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه الصلاه والسلام ولو دنا مني لأخذه وتكسب المعدوم تكسب او تكسب المعدوم بمنا تعطي للشخص الذي لا يملكه لا يملك شيئا شخص لشخص الذي لا يملك شيئا وتقري الضيف الغريب في،, في،, في البلد وتعين على نوائب الحق كبناء الكعبة وحرب, وحرب الفجار بكسر الفاء وغير ذلك من الأمور التي ساعد فيها نبي صلى الله عليه وسلم وشارك فيها لأنها تعود على الجميع بالخير وإن كان القائمون بها مشركين نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلقنا واياكم باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين